بسم الله الرحمن الرحيم موقف الطريق الى الله يقدم الحمد لله وصله على لا اله الا الله وحله ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد قال مصنف رحمه الله وفي الحديث محقوها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء قال في قوله توكل أي ومن أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل وهو اعتماد القلب عليه وثقته به وأنه كافيه التوكل علم عمل العلم بأن الله وحده والنافع الضار الموط المانع الذي بيده الامر كله ما شاء كان وما لم يشأ ان يكون والعمل هو الاعتماد والثقه بالقلب على الله عز وجل الثقه بالله والاعتماد على الله في جلب مصالح الدين والدنيا والاخره وان يكون العبد مطمئنا الى ربه عز وجل دون الاثواب قال الله عز وجل وعلى الله فليتوكل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فجعله شرطا في الايمان كما وصف المؤمنين انهم اهل اهل التوكل اذ قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون التقديم التقديم الجر والمجرور للاختصاص والاهتمام يعني اي على الله وحده تقديم الجر والرجوع على الفعل والفاعل والاهتمام ان هذا الامر اعظم المطلوبات وقال موسى لقومه ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فجعله شرطا في الاسلام وشرطا في الايمان وهذا الاسلام في هذا الموضع هو الاسلام الكامل وهو الذي بمعنى الدين فيتضمن الايمان ذا كذلك المواضع التي اجتمع فيها الإيمان والإسلام وهما بمعنى واحد ولم يفترقه لأن التوكل من أعمال القلوب قطعا والإسلام من الاستماع الأغلب له إذا اقترم بالإيمان هو الظاهر لكن هنا إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فالمقصود هنا الاستسلام ظاهرا وباطلا ومن ضمن ذلك التوكل على الله عز وجل والاستسلام الباطن الاسلام الباطن الذي هو الايمان ايضا وقال تعالى عن رسله اذ قالوا لقومهم وما كان لنا ان اتياكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبُلنا ولنصبر على ما اذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون فما يتوكلون على الله عز وجل في دعواتهم الى الله وفي ثباتهم على الهداه وفي صبرهم على ما يؤذيهم في سبيل عز وجل واعظم انواع التوكل على الله عز وجل هو التوكل على الله سبحانه وتعالى في امر نصرة الدين كما امر به موسى قومه و كذلك فيما اخبرت فيما امرت به الرسل واخبرت به الرسل انهم توكلوا على الله عز وجل امروا بذلك فهذا في الصراع بين الحق والباطل اعظم ما يتوكل على الله عز وجل فيه واهم المطالب فيه وان يتوكل المؤمنون على ربهم في نصرة دينه وفي ايلاء كلمته وفي ان يثبتوا على الحق والهدى وان يوفقوا لرضا الله و من ذلك التوكل على الله عز وجل الاعتماد به في عبادته وتحصيل العلم والعمل النافع الذي يوصل العبد الى مرضاه الله سبحانه وتعالى ومن ذلك التوكل على الله عز وجل في دخول الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ندخل احدكم الجنه عمله والتوكل على الله عز وجل في امر صلاح الدنيا والرزق الدنيوي والاموال والاولاد والازواج فان ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى قال وقال تعالى عن نبيه هود عليه السلام اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم قال ذلك عندما واجههم بان يكيدوه جميعا فعندما قالوا ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه ولما كانت هذه البراءه المعلنه التي لم يكتفي فقط بان تكون بينه وبين الله ان يشهد الله عليها بل قال واشهدوا لكي تكون معلمه لا يخفيها كما هذه البراء مما يعبدون من دونه مقتضيه لان يكيدوا له وينكروا به فبينت تهانته بمكرهم وكيدهم لان امرهم بان يكيدوا احتقارا لهذا المكر قال عز جل قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشرفون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم كيدوني جميعا هذا الامر لما لاي غرض ليس للوجوب ولا للاستحباب ولا لالباحه ولكن الاتهامه بكيدهم جميعا اجتمعوا على كيدي لا يقولوا اعطوني فرصه مثلا اخروا عني كيدكم بل يقولوا كيدوني جميعا ثم لا تؤخرون ثم لا تنغرون ما الذي دفعه ما الا التي دفعته الى ان يستهين به مغاكه الاذيان حتى يطلب من الكفره ان يجتمعوا على كيده ولا يعبؤ هو بهذا الكيد انه توكل على الله الاله والسبب <تبت> اني توكلت على الله ربي وربكم وذكر يعني اسم الرب عز وجل مضافا الى ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطبين ليدل على مدى خصوصيته بحفظ الله سبحانه وتعالى له وقال الله عز وجل ربهم هو الذي يدبر امرهم كله فلا يملكون له نفعا ولا ضرا الا بمشيئته ولذا التحضر هو ان كل داب بمن فيهم هؤلاء الكفره الله عز وجل هو الذي يوجه فكره كل مخلوق وارادته وقوته وعلمه ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها فنواصل الخلق جميعا بيده عز وجل يوجهها كيف شاء ويصرفها كيف يريد سبحانه وتعالى ان ربي على صراط مستقيم الله عز وجل حكم عدل وله سنته الماضيه التي لا تتخلف في نصره المتوكلين عليه ودفع الشر والابى عنهم فسب والله عز وجل ان يعيذنا من شر كل ذي شر هو اخر من اصياته يقول وكذلك عن نبينا نوح عليه السلام اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم ومشاركاتكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تظلمون فانت وليتم فما سالتكم من ابي انظر الى عاقبه التوكل جعله الله يتولون عن اديته جعله الله لا يقبلون هذا التحدي قال فاجمعوا امركم اجتمعوا على امر واحد اعزموا امركم وشركاءكم اجمعوا اعوانكم ومن تعتقدون انهم يملكون لكم انواع المنافع والمضار فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم هم لا تترددوا في انفاذ ما تخططون وما تمكرون به انفذوه الان امر عجيب مواجهه غير متكافئه في الظاهر وثقه يقينيه ثقه كامله لانه توكل على الله ثقه كامله انهم لا ي... لن يستطيعوا ان يفعلوا معه شيئا ولن يملكوا له شيئا الله يقلب قلوبهم وافكارهم وقواهم الى الابتعاد الى ان لا الى ان يبتعدوا عن موهن الاستراب وان لا يصيبوه بشيء قال عز وجل ثم لا يكن امركم عليكم امه ثم قضوا الي اقضوا علي انفذوا الي ما تريدون ولا تنغرون ثم قضوا الي ثم لا يكن امركم عليكم امه ثم قضوا الي ولا تنغرون لا تؤخرون فانت وليتم اذا هم تولوا بالفعل وما قدروا ان يصيبه بشيء والله امر عديد هذا الذي وقع من كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين تجد ضعف في الظاهر شديد وقوه هائله في باطن الامر وفي حقيقه الامر انظر الى ضعف فرعون وهو يقول ضروني اقته موسى وليذو ربه تشعر بان فرعون محدود بالفعل ممنوع للموسى وموسى عليه السلام توكل على الله عز وجل أعظم التوكل فصرف الله إرادة فرعون عن أن يصيبه بشيء بل كان يرتعب منه قال تعالى عن شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال سبحانه وتعالى فيما ذكر عن دعوة شعيب عليه السلام حين ذكرت قال له قومه اصلتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا وان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لا انت الحليم الرشيد قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما تطاقت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب تجد جمعا عظيم الأهمية في ما تقوم عليه الدعوة إلى الله عز وجل فهو يتوكل على الله في الإصلاح الذي يريد إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع تحقيق إياك نعبد يريد أن يصلح يصلح هو ويصلح من حوله ولكن لا يتحقق ذلك إلا بتوفيق الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكل واليه منيب تاكيد يا كناعبد واياك نتيم مره ثانيه عليه توكلت لاتعابه التي هي او سبب او سبب او يعني سبب او الامر الذي نبع منه وما توفيقي الا بالله انه توكل على الله عز وجل رجى توفيق الله لانه متوكل على الله عز وجل واليه منيب وهي نفس إن أولد إلا الإصلاح ما استطاع فالإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى معنى تأكيد معنوي لكي تترسخ هاتان مثلتان الانتزام بالشرع والرجوع إلى الله عز وجل وخصوصا كلما قصر الإنسان وحصر نهو نوع منه الضعف أو الفتور أو الخلل أو الخطأ فإنه لابد أن يتدارك بالإنابة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى وهو مستحضم في ذلك أنه لن يوفق إلا بالله فإن يوفق إلا بالله مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته حيث قال فمن استطاع منكم أن يقضي الأجل في عمل الله عز وجل فليفعل ولن تنال ذلك إلا بالله هذه ما ذكرنا من التوكل على الله في ايمان صلاح الدين وفي يعني التوفيق لطاعته واصلاح ما حوله وقال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله انك على الحق المبين امره الله عز وجل ان يتوكل وان يثبت على الحق وبيّن له عز وجل ان ثباته على الحق البين لا بد أن يكون معه التوكل على الله عز وجل وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه تجد الإكتران بين العبادة والتوكل العبادة والاتعانة والتوكل والاتعانة من باب واحد والاستعانه توكل على الله عز وجل هذا الاقتران متكرر في تبع مواضع وزياده من القران العظيم ولله غيب السموات والارض هذه خاتمه سوره هود بعد ان بير الله له من انباء الرسل ما ثبت به فؤاده وجعله عز وجل موعظه وذكره للمؤمنين قال سبحانه وتعالى ولله غيب السموات والارض واليه يرجع الامر كله وهذا الذي يثمر التوكل يعني من أين أنبه التوكل إذا استحضرت أن الله إليه ورجع الأمر كله وأن العلم أن تعلم أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علم والأمور الغائبة عنك حيث لا تدري أين لماذا تحصل أمور مخالفة أو لماذا تقع مفاتذ فيما يبدو للناد الله عز وجل الله يعلم الغيب ويعلم ما وراء هذا من الحكم والمصالح فتوكل على الله عز وجل لو أردنا أن نضرب مثالا في هذا الباب أو قلنا إن تم له حاجة في مصلحة مثلا أو شركة ومالك هذه المصلحة رجل كريم ويفي بالوعد وذهب إليه وطلب منه فقال دع هذا الأمر عنك وأنته فأقضي لك على اكمل ما يكون واطمئن في ذلك وهو رجل كما ذكرنا كريم الاعطاء ولا يخلف الوعد فلو وجد هذا الامتان مصلحته فيما يبدو له لم تقضى ماذا يظن بالرجل الكريم يقول بالتاكيد راى امرا غاضا عني راى فيه المصلحه لي اكثر والدخر لي ما افضل مما كنت اقوله فأنا لا أتعب ولا أقلق على أني لم أرى هذه المصلحة قضيت لي لأنني مطمئن إلى أنه سوف يكون قد صنع عليمه أحسن مما كنت أريد لأنه كريم ولا يخلف الوعد كما أنه مالك لهذه المصلحة لا يعدد عن شيء فيها لأنها ملكه والله, والله عز غل أكرم الأكرمين وهو لا يخلف المعاد وملكه للسماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض واليه يرجع الامر كله وبالتالي اذا راى العبد امرا فيما يبدو له فيه ضرر او نقص او لم يتحقق ما يريد فليحتمل ظن بالله عالم غيب تمام الغيب فما غاب عنك انت لا تدري لعل الله ادخر لك وهو كذلك تق في الله عز وجل ولا تثق في الاسباب ولا تعتمد عليها ولا تجعل قلبك متعلقا بها وإليه غيب استماعات الأرض وإليه يرجع الأمر كله فالأمر كله ما رده إلى الله مالك استماعات الأرض ومن فيهن وما فيهن فاعبده وتوكل عليه العبادة والإستعانة إياك نعبد وإياك نستعين وما توفيقي إلا بالله وإن أريد إلا الإصلاح ما استطاع للعبادة وما توفيقي إلا بالله الاتعانة عليه توكلف الاتعانة وإليه أنيف العبادة قال تعالى رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا لا اله الا هو لا معبود بحق سواه العباده فاتخذه وكيلا التوكل على الله عز وجل فاتخذه وكيلا الوكيل الذي تتوكل عليه وتفوض الامور اليه وتطمئن بعد ذلك غايت الطمئنينه ولا تقلق اذا ودت الاسباب مقبله او منمره لا تفرح إذا وجدتها مقبلة ولا تقلق إذا وجدت الأسباب مجبرة أنت فضبت الأمر تركته ودعته جعلت الأمر لله عز وجل فلماذا تقلق بعد ذلك وقال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله كافيني الله الله يكفيني لا إله إلا هو العبادة لا معبود بحق الا الله عليه توكلت التوكل الاعتماد وهو رب العرش العظيم وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين الذين قالوا له الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادوا ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم نظر المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرهم المخبر بان ابي سفيان ومن معه هم بان يرجعوا الى المدينه ليستأثر المسلمين فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس ان الناس قريش قد جمعوا لكم تخشوهم فزادهم ايمانا سبحان الله ان الله يقدر من انواع البلاء والمحن واسباب الخوف والقلق ما يزيد به عز وجل قلوب المؤمنين ايمانا وما تخرج من قلوبهم ما يظهر من قلوبهم من انواع العبادات التي يحبها عز وجل من التوكل عليه وتفويض الامور اليه وخشيته والثبات لدوانه رغم العقبات الظاهره قال عز وجل فزادهم ايمانا زادهم ذلك الكلام ايمانا امر يظن الناس به انه ينقص الايمان لانه تخويف وارعاب خشوهم لو خشوهم لنقص ايمانهم فزادهم ايمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كفانا الله ونعم من يتوكل عليه وذلك من كمال حسن الظن بالله التوكل على الله عز وجل لا يفرط لا يوجد العبد الا ما حسن ظن بالله وذلك لا يكون إلا معرفة أسماء وصفاته معرفة بالقلب لا مجرد تلاوة باللتان أو معرفة بالفكر العقل المجرد بل يكون الإنسان مجربا ما صنع الله عز وجل به وما صنع بأنبيائه وأوليائه من قبل فيعرف ربه عز وجل حق المعرفة فيتوكل عليه ويقول نعم الوكيل نعم من يتوكل عليه ويكفيه هو سبحانه وتعالى عما انتوى حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضله لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء تامل هذه الكلمات العظيمه لم لم يقد يصبهم لما قد لم يمسسهم وجرد نسيم دائم من بعيد حتى لم يمسسهم سوء النفي هنا يعني المتي يؤكد كمال التمام واتبعوا رضوان الله لم يتبعوا ما يعني يرجف به الاعداء وما يريدون به من هذا التخويف من صرف الناس عن نصرة الدين والعمل بطاعته عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون بالتخويف ان ينصرف الناس عن الدين ولا يتفقد يعني عن مجرد الإسلام بل يريدون أن ينصرف الناس عن نصرة الإسلام ولذا كان توقع فحمد وعيد أتد وقع عظيمة الأثر في نفس الصحابة وذات دلالة عظيمة على ما وقر في قلوبه من الإيمان إذ على ما بهم من الجراح خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام نصرة للإسلام وإرادة لغزم الكفار رغم ما بهم من الألم والجراح هذا كله عزيمه اكيد على الاستمرار في نصره الاسلام والعمل من اجل اعلان كلمه الله وعدم الاستكانه للكفره والمجرمين واتبعوا رضوان الله اتبعوا ما يرضي الله طلبوا رضوانه واتبعوه والله والله فضل عظيم ماذاك الا به عز وجل هو الذي تفضل عليهم حتى توكلوا عليه وحتى رجاهم وحفظهم قال عز جل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا أن يخوفكم أولياء يخوف أولياء أي بأوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فقال تعالى فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون اثر المؤمنين في هذه الطائفه فهذا دليل على وجود هذه خلال وخصال وجل القلب وهو اضطرابه عند ذكر عقاب الله عز وجل وهيبه له وتعظيما له سبحانه وتعالى واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا زياده الايمان عند تلاوه ايات القران وعلى ربهم يتوكلون توكل على الله عز وجل وقال تعالى في بيان ثمره التوكل ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي فهو كافيه عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ك يعني صار هذا الكلام كتعليل لهذا يتوكل على الله لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا لأن الأمر من عنده عز وجل إن الله بالغ أمره فعلى من تتوكل إذا لم تتوكل على الله إذا لم تتوكل على من هو بالغ أمره ومنفذه وقاضيه على العباد غالب على أمره عز وجل أمره نافذ ولو أراد الأمر اهل الارض جميعا ان لا ينفذوا شيئا منه لا ما استطاعوا لو ارادوا ضر من هو نافعه بضر لم يستطيعوا لو ارادوا ان ينفعوا من هو ضار لم يستطيعوا ان الله بالغ امره قد جعل الناخذ كل شيء قد قال والله تعالى عليه تالله بكاف عبده الجوبنا قال ويخوفونك بالذين من دون و من يضل الله فما له منه. نعم والله من اضل ممن خاف غير الله اضل له الله فلا هاديه لهم لاجل انهم خوفوا رسوله صلى الله عليه وسلم من دون الله او يخوفون عباد الله المؤمنين بمن دون الله اليس الله بكاف عابدا ويخوفونك بالذين من دونك كيف تخافهم وقد توكلت على من هو كفيك وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النعر قمة التبكر من إبراهيم عليه السلام أعلى من توكل نبينا صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النعر قال حسبنا الله ونعم الوكيل فلما تعلق قلبه بسبب لا بملك ولا بريح ولا بمطر ولا بعاصفة تطفئ النار أو نحو ذلك وإنما تعلق قلبه بالله في الأثر الإسرائيلي وإنما تعلق قلبه بالله أن جبريل لقيه في الطريق إلى النار فقال لك حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى الله أنعه وهي في الحقيقة هذا القصة حقيقتها أنه قال حسب حسبنا الله ونعم الوكين قال ابن عبات قالها إبراهيم عليه وعليك وعليك وعليك حين ألقى في النار وقالها محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وأصحابه وحين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقال حسبنا الله ونعم الوكيل في الصحيح عن عمر رضي الله عنه عبد عن الله بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه من امتي 70 الفا بلا حساب هم الذين لا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الوصف الجامع لهم انهم على ربهم يتوكلون واحد افراد هذا الوصف ترك الاسترقاء وترك التطير توكلنا على الله عز وجل لا يسترقي لا أطلب الرقية من غيره لأن ذلك فيه نوع أتعلق للقلب بالمخلوق وإن كان جائزا خلاف الأولى مع الجواز لكن لكي يكون سنونا سبعين ألفا لا يطلب الرقية ولا يطلب الدعاء من الأحياء في أمر دنيوي لأنه كما ذكرنا فيه نوة على الرق أما التطير فمحرم دلالة الاقترام بين ترك الرقية وترك التطير لا يلزم أنهما بدرجة واحدة لكنها في صفة 70 ألفا يفعلون الواجب وأتركون المحرم وأتركون خلاف الأولى أيضا لا يسترقون لا يسترقون رقية مغليم رقية في أمر دنيوي وهو المرض وفي رؤية المسلم لا يرقون وهذه محملها على الرقى الجاهليه لان الرقيه للغير ليس فيها تعلق بغير الله عز وجل قال وفي السنن الطيره شرك الطيره شرك قال ابن عباد المسعود وما منا الا حذفها من اجل كراهيه اللفظ اي وما منا الا من تطير الا الا من وقع في قلبه شيء من ذلك قال ولكن الله يذهبه بالتوكل فالتوكل تمام لذوال التطير التشاؤم مذموم ان يفوض الانسان الامر الى الله سبحانه وتعالى وفي زمن التلميذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم توكلون على الله حق توكله يرزقكم كما يرزق الطير تاخذ خماصا وتروح بطانا في طير وفي ذكر الطير في هذا المقام لطيفة وهو ان الطير من الكائنات التي لا تدخل رزقها وقوتها هناك حيوانات وكائنات تدخل قوت النام لمثلا على سبيل المثال وانواع الجوارين وبرء ادم من الدخل الركود من من يكون مطمئنا اذا اذا كان طعامه وشرابه في بيته فربما زاد على ذلك على يوم وليله والطيور ليست مما يدخر ولا تحتفظ ان تخزن في اعشاشها شيئا من القوت ومع ذلك فالله عز وجل يرزقها ولا زالت ترزق عبر آلاف سنين رغم أنها لا تدخل القوت فهذا من كمال التوكل وتنام مستريح آخر النهار مع أنه ليس في عشاشها قوت على الإطلاق فسبحان الله إذا تنعي إلى توكل على الله عز وجل لما زقه كمال رزق الطيب الترفيط في التوكل والطمأنينة ورزق اليوم غدا لا تفكير فيه يعني يناموا الان وغدا يفت... تفرج الامور يكون رزق غدا باذن الله مع الصباح تخرج كل يوم تظهر الرزق وهي عندما تنام لا تفكر في شيء من هذا تاخذ خيمات يعني جائعه وتاخذ اطار يعني فيها انده سبعه ودي حديث الايمان بالقدر اللي هو يا غلام اني علمك كلمات فحافظ الله احفظك ففاضل احفظ الله ترد توجه كده تلتفت اي لها واذا استعنت استعن بالله وفي روايه واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ما اصابك حاجه اللي حصلت ما, ما لم يكن يخطئك ما كان ممكن ابدا ان لا تقع كان لابد ان تصيبك وما اخطاك لم يصبك لم يكن ليصيبك فضله عز وجل المحط ونعمته على عباده المؤمن وفي مسند احمد وسنن ابن ماجه عبد الوديع يعني ابي ذر ان رجل الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا اعلم ايه في كتاب الله عز وجل لو اخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وان كان الحديث في ضعف الا ان الايه وحدها كافيه في بيان الكفايه فعلا ان تقوى الله عز وجل سبب لخروج الانسان من كل ضائقه الرزق من حيث لا يتوقع ولا تنتظر بريدي ماجه عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قلب ابن ادم لكل واد شعبه فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله باي واد هلك ومن توكل على الله كفاه الشعب اجزاء اوديه الدنيا تتفرغ الاولاد الاموال العمل المسكن التجاره كلها اوديه الدنيا وكل كل شيء منها القلب معلق بجزء منه له فيه شعبه له نصيب فمن اتبع اتبع قلبه الشعوه كلها رغم ضعف الحديث تاريخي لكن معناه حسن جميل وثابت كتابا وسنا فان اتبع قلبه الشعبه كلها تفرق في اوديه الدنيا ولم يبال الله في اي اوديتها هناك ده الحديث الصحيح الاخر يؤكد معناه من اصبح والدنيا نيته تفرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يطمع في الدنيا الا ما كتب له ومن اصبح والاخره نيته جمع الله له شمل اودات كفه الشعوب يبقى الامر بقى اهتمام واحد فقط هو مرضات الله ولا تحقيق العبوديه لله الامور الاخرى تنتظم انتظاما بمعنى حجي له وهو ماشي هي اللي توصل له تاتيه الى يعني الى بين يديه هي التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اطبع على خطره جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتت الدنيا وهي راغمه اي الحلين اكرم ان تساق اليك الدنيا راغمه ذليله وانت متعز ام ان تلهث وراءها تجري وراءها تذل من اجلها تبيع شيئا من الدين من اجلها لا الله العافيه انا اعوذ بالله من حال اهل النار فعلا من يتوكل على الله عز وجل في مصالح دينه ودنياه ويبتغي الاجر من الله في الاخره يكفيه الله عز وجل كل شيء يقول كذا الرجاء اي هو من انواع العباده في الرجاء قال الله عز وجل: "فمن كان رجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا" وقال تعالى: "من كان رجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم" رجاء لقاء الله اعظم ما يرجوه المؤمن ان يلقى الله فينظر الى وجه الكريم ليس فقط يرجو الاستمتاع بالجنه بل اعظم الرجاء ان يرجو لقاء الله عز وجل وهو عنه راض ابي يلقى الله سبحانه وتعالى فينظر الى وجه الله وذلك منبؤه بلا شك من كمال الحب وكمال الشوق فلذلك فهو يرجو الله سبحانه وتعالى يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه ففكره دائما في هذه اللحظه التي يلقى الله عز وجل فيها وهو عنه راض ان اجر الله لا تازه هو المحرك الحقيقي للعمل وللجهاد كما قال سبحانه وتعالى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليله وغلبة كثيرة باذن الله والله مع الصادقين ظنوا لقاء الله ليقيم لقاء الله هذا الذي يشغل فكرهم وقال تعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا فاطمئن بها والذين هم عن ايتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكفرون عدم رجاء لقيل لا من انواع الكفر ولا يذ بالله لانه فيه قدح في الايمان بالاخره الرجاء يشمل رجاء المحتض قبول اعتاني ورجاء المسيء قبول معذرته وما يعني التتابه والرجاء لا بد فيه من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتوقع حصول الخير مع اخذ الاسباب الموصله من طاعه الله عز وجل وان لم ياخذ بالاسباب كان تمنيا واملا ولم يكن رجاء اما الرجاء فلا بد فيه من ايمان وهجره وعمل ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله فليت الراجي بالذي يقول احسن الظن بالله وهو يسيء العمل كما قال الحسن وكم اناس خرجوا من الدنيا ولا حقنه لهم يقولون نحسن الظن بالله كذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل فانت تظن بالله ظن الخير بناء على معرفتك بكباس ما هي او صفاته ومعرفتك وبناء على معرفتك بسنته في خلقه فهو سبحانه وتعالى سنته في خلقه ماضيه في ان يجعل العاقبه المتقين ولا ولا عدوان الا على الظالمين وان ماال المجرمين الى الهلاك والدمار فالذي يسلك سبيل الاجرام ويصد عن سبيل الله ويلهو ويلعب يظن انه في ذلك مثاب اعظم الثواب الذين ضل تعيون في اعاده الدنيا وهم يحتجون انه يخسرون صنعه اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائ، فحبطت اعمالهم فلنقيم لهم يومئذ جنا. فهذا ليس برجاء انما هو تمني وغرتكم الاماني حتى جاء الله وغركم بالله الغرور. قالت على قالت على ذره ياكل ويتمتع ويلفهم الامل فسوف يعلمون. نعوذ بالله الرجاء الكثير في طريق الطاعه وان ترجو الوصول ترجو التوفيق من الله عز وجل لمزيد من الخير وليت انك تسير في طريق المعصيه وترجو المغفره قد الحديث ان عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء قال فليظن بالله ما شاء من صفات الكمال التي يظن يظنها المؤمن بالله عز وجل وظن من على اعتقادنا واليقين وهذا اقتضى يعني ان يكون الانسان دائما على رجاء وان الله لا يعجز شيء ولا ينقص ولا ينقص من عنده ما اعطاه لعباده ورحمته وسعت كل شيء في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال كما تو الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى خلق الرحمه يوم خلقها 100 رحمه فمسك عنده 99 قصص اذا رحمه وارسل في خلقه كلهم رحمه واحده فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمه لم يئس من الجنه ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يامن النار نستغفر الله ونعوذ بالله من النار الرحمه المخلوقه ثمره من ثمار اتصاف الرب عز وجل بصفه الرحمه الرحمن خلق الرحمه في في الخلق وجعلها قائمه بهم هذه الرحمه المخلوقه جعلها الله عز وجل 100 رحمه فانزل واحده قسمها بين شتائر الاند والجن والوحش والخلائق كلها منذ اوجدهم الى يوم القيامه كل له نصيب سبحان الله هناك من العباد من اتسعت الرحمه في قلبه لتشمل اكثر الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم انظر الى ما في قلبه من الرحمه وقد قال عز وجل عنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وهو عليه الصلاه والسلام يرحم الفرخ الذي فوجئ بولده قال من فجع هذه بولدها ردوه اليها فانظر الى هذه الرحمه العظيمه هذا واحد وغلق صلى الله عليه وهو اشرفهم واكرمهم لكن اعني ان الرحمه التي في قلبه حتى شملت هذه هذه هذا الطير وولدها يعني من هذه الرحمه الواسعه التي قدمها الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فبها اي في هذه الرحمه الواحده ترفع الدابسه حافرها عن ولدها خافة أن تصيبه كل هذا يقوله لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم رجاءنا في رحمة الله وأنه ليس لنا إلا أن نرجو رحمته سبحانه وتعالى يعني كم إذا المدخط تسعة وتسعين يعني انظر إلى قلب كل أم قلب كل أب وقلب كل طير ووحش على ولده انظر إلى ما في قلوبهم من الرحمة والشفقة على أولادهم كل حيوان كل هذا من ضمن هذه الرحمة رحمة عظيم والله وكأننا كونها واتعت كل المخلوقين في الدنيا هذه الرحمة ووجدت في قلوبهم يعني نصيل منها فهناك تسعة وتسعين تسعة وتسعون يوم القيامة ومدخرة وهي لعباد الله المؤمنين أسأل الله أن أجعل من الأولى ورحمنا سبحانه وتعالى رحمة يغنن بها على رحمة ما انتواه خالص الله عليه وسلم في دعاء المكروب اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفه عين هذا لكمال التوكل طرفه العين لحظه كده انا بوكي الى نفسي لحظه واقولك لا اله الا الله وخلق براء فاظهر كمال التوكل وكمال الرجاء يا الله الا يكله الى نفسي طرفه عين والواحد قاعد يقعد يخطط لنفسه كانه مفيش حد بيدبر له امره ويبقى الان لو معرفش يدبر حاجه المهم ان ثاني ياخذ العذاب نعم لكن يكون قلبه متوكل على الله وحاسس ان هو لو ترك لحظه طرفه عينه تعرف العين بتذوب كده اقل من ثانيه فلو انه ترك وشانه لهلك لان العبد يكون مستحضر كمال الضعف وكمال الحاجه وكمال الفقر لله عز وجل قال رغبة ورغبة ورهبة خسوع أي ومن أنواع العباد الرغبة فيما عند الله عزر الله من احتواب وهي رجعة إلى معنى الرجاء والرهبة مما عنده من العقاب وهي رجعة إلى معنى الخوف والخسوع هو التذلل لله عز وجل قال تعالى في أهل زكريا عليه السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين خشوع في ما من الطمأنينه والانكسار والخضوع مع ورود الرغبه والرهبه والحب قال تعالى واخرون الارقال يبكون ويزيدهم خشوعا يخرون الارقال اهل الكتاب الذين اخبرهم الله عز وجل ب بيرسل محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القران فاذا استمعوا ايات الله اجر الله خروا سجدا للاذقان وكان ذلك في شريعته انه يسجد على ذقنه ونحن صرنا اكمل من ذلك وهو السجود على الجبهه والنبي وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم فانهم اليه راجعون الخشوع ياتي من الفكر في لقاء الله ومن اليقين تحقيق اليقين في لقائه والرجاء الى عباد ابيك فقالت تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كما جعل الله الصلاه حركات تؤدى فقط دون حضور القلب بل لابد من الخشوع فيها الخضوع والطمانينه لله عز وجل والسكون اليه سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا خشوع في صلاتنا وقال تعالى واياي فرهبوني اي ايدي يا وحدي خافوني وحدي لانه قدم المفعول ضمير المفعول قال إياك وإياي فرهبون يعني خافوني وارهبون الرهبه خوف مع هرب الرهبه خوف مع هرب والهرب يكون الى الله لجوء الى الله خوف الفارس الى ان يحتمي بالله من سخطه وعقابه لا يفر منه الى غيره بل يفر منه الي خوفا منه ورهبه والخشيه خوف مع علم انما يخشى الله من عباده العلماء والوجل اضطراب القلب عند ذكر اقاب الله عز وجل وبأسه هذه كلها ضمن الخوف ولكن افردت بالالفاظ في الكتاب والسنه فلها يعني فروق كثيره قال تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب إذا فرغت من بلاغ ما أمرت به فانصب لربك في العبادة وإلى ربك أي وحده فارغب لما قدم أرض الجروة المجروح على الفعل والفاعل فارغب أمره بأنه رغب في الله فيما عند الله عبد الله وإلى الله فيما عنده قال وفي حديث الدعاء عند النوم اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظاهري إليك وفوضت أمري إليك رهبةً ورهبةً إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك انظر كيف قال بعد الرهبة لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك وهو رهبة فيها فرار وإلى الله عز وجل آمنت بكتابك الذي انزلته نبيك الذي عز وجل أسلمت نفسي إليك كمال الإسلام انه هو فوض امره وغرمه اسلم نفسه في الامور فيما ينفعه ويضره كما انما ااتى ما قياده نفسه في الارادات الانسانيه لله عز وجل بمعنى لا اريد الا ما تريد شرعا اسلام النفس لله بمعنى تفريغ القلب لشيء واحد اراده واحده هو الصدق الذي ذكرناه من قبل والاخلاص اوجهت وجهي اليك وجهتي وارادتي تاكيد للمعنى ايضا والجأت ظهري اليك احتماء واعتاده و طلبنا الله عز وجل ان يحفظه وفوضت امري اليك توكل رغبه ورغبه عليك عبادات القلب مجموعه لو نستحضر فعلا كل ليله حين انام هذه العبادات وهو يقول هذا الذكر الله يبقى امر فعلا ينام على خير حال ذكر شرع ان يكون هذا اخر ما يقوله العبد انه يكون يعني يكمل ايمان في قلبه وابن ابي حاتم في خطبه ابي بكر رضي الله عنه اما بعد فاني اوصيكم بتقوى الله وتثنوا عليه بما هو اهله وتخلطوا الرغبه بالرهبه وتجمعوا الالحاف بالمساله الالحاف الالحاف والمداومه على السؤال في الدعاء فان الله عز وجل اثنى على زكريا واهل بيته فقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين في الصحيح من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسلود خشع لك تمعي ووصلي ومخي وعظمي وعصبي خشوع هذه الجوالح تكنتها وخضوعها وتذللها لله عز وجل خال وخشيه ايوا العنوان عباد الخشيه وهي مرادفه للخوف كما قلنا مثل الخوف مقرون بايه بقل قال الله عز وجل لا تخشوه واخشوني وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون فهو مشفق على نفسه خوفا من الله عز وجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ان يغضب الله عليه لانه لانه يعلم ان عمله لا يليق بالله عز وجل ويرى فيه نوع العيوب ما فيه فلو ان الله عمله بعدله لما قبل منه شيئا ولكنه يرجو الله ان يعيره بفضله وان يتقبل منه لذا في عملون الصالحات وهم من خشيه ربه مشفقون وقال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم يرمى به وقال تعالى في شان كتابه العزيز وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى الله ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع فقال تعالى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى الخشيه تؤدي الى التذكر والاتعاظ وقبول النصي تؤدي الى السعاده انه جعل ذلك مقابل الشقاء ما انزلنا عليك القران تشقى الا تذكر اي لكن تذكره اعوذ بالله من الشقاء الشقاء هو عدم التذكر الشقاء هو عدم خشيه الله الذي لا يخشى الله يشقى لانه يخشى غيره لانه ضل خائفا من غير الله اعوذ بالله وقال تعالى انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بنعمره واجر كبير اي انما يلتفع بالانذار ويخاف به بسببه من اتبع الذكر وخشى الرحمن الويل انما تنذر لادرا نافع والا فقد انذر صلى الله عليه وسلم الاحمر والابيض والاسود والقريبه والبعيد وقال انقذوا انفسكم من النار وقال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها البثاني تقشعر منه ذلول الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل له فما له من هادي الله نزل احسن الحديث القران خير الكلام كلام الله عز وجل احسن ما يتحدث به كتابا متشابها مؤلفا متفقا غير مختلفا يصدق بعضه بعضا مثالي تتكرر معانيه وتتكرر تلاوته يقرا مره بعد مره وتثم قراءته ولا ملله الناس وهذا من معجزات القران اقيلا مثالي يثنى فيه الأمر مع بعضها كما تذكر الجنة تذكر النار الترغيب مع الترهيب والأول أطف اختبى متشابها مثاني تقشعر منه دلود الذين يخشون ربهم هذا الأمر أثر للروح في البدن الروح تؤثر على البدن في قشعرير الجل ودمع العين ثم تلين دلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فقال تعالى هذا ما توعدون لكل اواب خفيض من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب اواب رجاع الى الله خفيض لاوامر الله عز وجل يحفظها لا يضيعها من خشى الرحمن بالغيب الخشيه التي اثمرت ان يكون الانسان رجاعا الى الله وان يكون حافظا لاوامر الله بالغيب حيث لم يرى عقاب الله عز وجل الذي توعد به أعداءه في الآخرة من النقر لكن آمن بذلك وجاء بقلب منيب تائد إلى الله عز وجل رجع أيضا وقال تعالى في شأن التاع إنما أنت منذر من يخشاها من يخشى ما فيها من المعنى العقاب وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكر تذكر من يخشى فجعل الله تذكيرا إن كان هناك وجه لنفع ذكرة نفع عاما أو خاص عاجل أو آجل للمذكر أو لغيره تذكر من يخشى فأخبر الله أنه من يخشى هو الذي سوف تذكره وغير ذلك من الآية وقالت علي يا أيها الناس اتقوا ربكم وأخشوا يوما لا يددي والد عن ولده ولا مولود هو جاذ عن والده شيئا وفي جامعه الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل بكى من خشيه الله تعالى حتى يعود اللبن بالضراء فمن بكى من خشيه الله هي لا يدخل النار وتوفقه الله عز وجل لصلاح عمله وقوله حتى ينجو يوم القيامه يعود اللبن في الضرع امر مستحيل لا يعود اللبن في الضرع بعد ان يحلب فبين ذلك ان ذلك امر مستحيل وفي عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء احب الى الله من قطرتين واخرين قطره دموع من خشيه الله وقطره دم تراق في سبيل الله واما الاثران فاثروا في سبيل الله يعني جرح فاثر في الانسان اثرا باقيا في الجلد اثره بعد اصابه الانسان في الجهاد واثر فريضه من فرض الله تعالى يعني كما يظهر في بعض اعضاء البدن نوع من التاثر بالاحتكاك ببعضه الحركات في الصلاه وغيره قال حديث الحسن او في الصحيح ان اخشاكم واتقاكم لله اما صلى الله عليه وسلم بيقول استدل الامام احمد رحمه الله على ترك التداوي بما روى عن ابراهيم عليه السلام ان هو ام الى الله فنعم ام الى جفله فاا عندما سئل عن دخول الثلاثي غير ذات قال ان يقوى على ذلك ايمانه فهذا من التوكل فاهم انت هل حكم التداوي رفض ابو حنيفه التداوي الصحيح ان المرض نوعان مرض يرجى شفائه باذن الله تبارك وتعالى وليس من مرض الموت على حسب العاده وابو بكر رضي الله عنه عنده من الصدق والكشف وما الهمه الله عز وجل ما علم به في مرضه ان هذا المرض ليس له الهابه إذا قال الطبيب رآني فقال إني فعال بالمولد يعني الله عز وجل أن هذا مرض مولد وهذا الأمر يمكن أن يدرك بالحس أو بالطب بعض أنواع الأمراض معلومة أنها لا يسفى منها وأن أنواع التداوي فيها لا تثمر فترك التداوي فيها مثل هذه الحالة مشروعة وليس كل مرض يفعل به كذلك ولا كل يعني ده يو تو التداوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يا عباد الله تداووا فامر بالتداوي ويقلل درجه هذا الالتهاب وامما دخول الفلاح بغير زاد فالصحيح ان هذا مخالف لما امر الله عز وجل به الا ان يضطر الانسان الى ذلك كحال موسى عليه الصلاه والسلام اذا خرج بلا زاد لكن أن يختار الإنسان أن يقطع الفلات بلا زاد فهذا ليس من التوكل المشبوح لكن قد يضطر إلى خروج متاجئ وليس معه ما يتزود به وليس عنده وقت يستعد للخروج إلى هذه الفلات فعند ذلك أتوكل على الله عز وجل وهذا لا يكون مهلكة في هذه الحالة لأنه إما أن يكون يصيبه من أنواع الهلاك ما يصيبه لو بقي مثل إلقاء أم موسى لابنها في اليم فهي كانت مخيارا ما بين أمرين كذا هما مر هل يجوز الإنسان أن يلقي ولده في اليم في صندوق هل هذا من التوكل نقول عندما يكون الأمر أن مثل السفينة تحفرق مثلا وإنسان لا يحسن اتباح ولكن لو بقي لهلك قطعة ولو رمى نفسه في الماء لربما كان هناك انقاذ ويروى ان ام موسى عليه السلام كانت تربط الصندوق بحبل الى وتد في الارض فاذا دخلوا فتشوا لم يجدوا شيئا وكان الصندوق في الماء وما خطر يخطر بالهم ان يكن يكون فيه طفل وانها نفثت مره ان تربطه فذهب به الماء النهر او ان التيار كان قويا فظهر به مره فيصح ذلك فهذا ليس فيه منافاه للاخذ بالاسباب والله اعلم واعلم عندما يقتضي ان مبلغ من المال للاخ المسلم هذه عرف التوكل لا القرض لا ينافي التوكل طالما مع نيه الثبات لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترب كيف نزيل عباده الخوف في قلوبنا هي القدر الواجب الذي يحدث عن المعاصي والظلم بكثره التشفيق وذكر الاخره والتفكر فيما قص الله عز وجل علينا من حال النار واهل النار وما اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من اهوال القيامه حتى يطيب الانسان ويتذكر وكلما اقبل المعصيه تذكر نفسه بهذا نسال الله العافيه مسجد متصل به غرفه فيها قبر قام اهل الخير بغلق باب هذه الحجره له دعوه كل زمن لا بد من ازاله القبر هذا تهوي تقليل الشر نعمل ان احنا ندخل الى القبر لكن لا بد من ازاله هذا القبر يبقى هم بقى فيما تاثر لهم يعني حين لا يشعر الناس يمكن ان يدخلوا فيزيلوا القبر تصبح حجره بعد ذلك بدا قبر ويستخدمونها مخزنا او اي شيء لا عالما انقصد ما اعرفوش ولا اختقر من انقصدها هل ينافي يتعارض المعنى مع تمام التوكل لا ليس يتنافى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت نفسه ولكن العبره بحال القلب يعني نقول انا ما قلناش ان التوكل الادخار حرام ولكن ان كان يدخر قوتي يومي وليلتي ولكن حال القلب هل هو مطمئن علشان الحاجه موجوده وعشان الفلوس موجوده وعشان الثلاجه مليانه وعشان الخزين موجود ولا هو عنده لو الحاجات دي مش موجوده برده وماقوش ولا مالينها بقى اطمئن نفسي اطمئن ده و يعني الامر ده عمل قلبي يقول انصح الناس ببعض النصائح ثم اجد نفسي اخالفها بعضها فيقول لا انصحنك بعد اليوم حتى لا اكون مني مثل مثل الذي جر وقتبوا في النار هل يرضي ترك الدروس لا يا صديقي بل اجعل امرك ونهك طالما انك تخاف الله عز وجل في ذلك ولست تريد وجه الناس فيرجى لك ان تتوب الى الله عز وجل فاستمر على النصيحه من لمس اي اله يغضب عليك هذا صحيح هل هذا حديث بيدلاله على ان ترك جنس عمل الدعاء يستحق غضب الله عليه طبعا بلا شك لا ده مش بس ما جنس عمل الدعاء ده لازم يدي كل يوم 17 مره يقول ايه اهدنا الصراط المستقيم لو سابها مره واحده يبقى ربنا اغضب عليه مش عارف انا حكايه الجنس دي طلعت لنا منين لكن هو تقليد اعمى بقى دلوقتي بقى كل حاجه فيها لا مش جنس العمل الواجب ده مش جنس الدعاء ده لو ترك الدعاء الواجب اي مره واحده بس يبقى ربنا اغضب عليه ما صلىش مش كده يبقى الركعه دي ناقصه مش نوع يعني يقول لك اعمل مره وخلاص لا مش مره وخلاص انت تعمل كل الواجب عليك لكن درجه الغضب بقى فيها ايه هل دع ما ذاك ان هو يغضب علي غضبا لا يعني ينجو منه ابدا ده اللي فيه الكلام هل الغضب جزاء دنيوي او اخروي يمكن ان يكون كذا ويمكن ان يكون هكذا والله اعلم في كلمه اشهد ورد انها معنى ارى او اشاهد ثم حدث ربط بهذا المعنى في حديث جديد في معنى الشهادتان تابعه الله كانك ترى معنى انك تشاهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فعلى هذا الربط بين التفسير يكون كثيرا من هؤلاء يقولون اشهد ان لا اله الا الله غير صادقين انهم غير مشاهدين لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما هم قالوا مشاهدين لله هم ما قالش اشهد الله انما قال اشهد وايه اللا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ويرى ذلك بقلبه يعني يعتقده اعتقادا جازما والا فكل مسلم صادق في ذلك ولكن درجات الصدق متفاوتة واحنا ده قلنا قبل كده اعمال القلوب لها ايه لها اصل وكمان ف لم يقل اشهد الله او اشهد الرسول صلى الله عليه وسلم انما قال اشهد ان لا اله الا الله فهو يستحضر بقلبه الا يعبد بالحق اله سوى الله وأن محمد رسول وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شهود القلب بفعل نعم نعم رؤية الرؤية بمعنى العلم هل في السبعين ألفا عصاء قتابوا من عصيهم نعم كان منهم من كان مشركا فعوكشة بن محصل من الصحابة الكرام رضي الله عنه كان قبل أن يسلم كان مشركا وتاب إلى الله عز وجل من شركه فولم يكن هو ولا غيره من الصحابه المتوكلين يعرفون شيئا عن العبادات والتوكل وكان فيهم من امور الجاهليه ما كان الا ابره بالموافا فمن وافى الله لا يسترقي ولا يتطير ولا يكتوي وعلى ربه يتوكل فهو من الصالحين لا المهم ساعه ما يموت ممكن لو انه عرف الحديث وبعدين نقصت حاله وبعدين نجع قبل ما يموت داد مرة تانية وهو وصل أمران عسين كان يكلم يسمع تسليم الملائكة فلما اكتبت لك ذلك لما ترك الكي رجعت الملائكة سلم عليه كيف أعمل عمل الدنيا ولو ضي حق الله في متابعة الدروس وصراءة الكتب وغير ذلك بتنظيم الوقت عمل الدنيا مع إرادة يعني الآخرة بإذن الله تعالى يكون مباركا فيه وتستعين بالله عز وجل وتنظم وقتك ما استطعت وسوف تجد من ذلك خيرا كثيرا طلب الدعاء من من اخي له هل يخرج من 70000 والراجل اذا كان في امر دنيوي يبقى كذلك واذا كان في امر اخراوي يبقى لا يخرج كان واحد من 70000 قال ادعوا الله عز وجل